قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل ما أصاب من المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة والثمار وكذا في الأنفس من الأمراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس وقبل وجود المصائب فقوله من قبل أن نبرأها الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله وفي أنفسكم أو إلى المصيبة واختار بعضهم رجوعه لذلك كله وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير أي سهل هين لإحاطة علمه وكمال قدرته وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك اوضحه تعالى في غير هذا الموضع كقوله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين لأن قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآية قبل وقوع ذلك دليل على أن هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعها ولذا أخبرهم تعالى بأنها ستقع ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم لأن ذلك يعينهم على الصبر عليها ونقص الأموال والثمرات مما أصاب من مصيبة في الأرض ونقص الأنفس في قوله والأنفس مما أصاب من المصيبة في الأنفس وقوله في آية الحديد هذه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق وان ما كتب واقع لا محاله لاجل الا تحزنوا على شيء فاتكم لان فواته لكم مقدر وما لا طمع فيه قل الاسى عليه ولا تفرحوا بما اتاكم لانكم اذا علمتم ان ما كتب لكم من الرزق والخير لا بد ان ياتيكم قل فرحكم به وقوله تاسوا مضارع اسيا بكسر السين ياسى بفتحها اسا بفتحتين على القياس بمعنى حزنا ومنه قوله تعالى فلا تاس على القوم الكافرين وقوله من مصيبه مجرور في محل رفع لانه فاعل اصاب جر بمن المزيدة لتوكيد النفي وما نافية قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط قد قدمنا الكلام عليه في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وقدمنا هناك كلام أهل العلم في معناه وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة والتي قبلها أن إقامة دين الإسلام تنبني على أمرين أحدهما هو ما ذكره في قوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق وبيان الحجة وايضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإضاح فإن الله تبارك وتعالى أنزل الحديد أي خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام وعلى هذا فقوله هنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد توضحه آيات كثيرة كقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم الآية وقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة وقوله ومنافع للناس لا يخفى ما في الحديد من المنافع للناس وقد أشار الله إلى ذلك في قوله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد قوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء الآية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 وأن سياقها واضح في ذلك وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط وأن ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة هو أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم أجرهم مرتين كما قال الله تعالى فيهم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 أن إيتاء أهل الكتاب أجرهم مرتين قد أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كما بينه بقوله يؤتكم كفلين من رحمته ثم زادهم بقوله ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم قوله تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما تضمنت هذه الايه الكريمه من أن الفضل بيد الله وحده وانه يؤتيه من يشاء جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى وا يريدك بخير فلا راد لفضله وقد قدمنا الايات الموضحه له في اول سوره فاطر في الكلام على قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة من المؤلف رحمه الله ينتهي ما وضعه في تفسير سورة الحديد وستكون لقاءاتنا القادمة بعد هذا في تفسير سورة المجادلة حسب ما وضعه فحتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته